أغيثوها أغيثوها أغيثو فلسطين أغيثوها أغيثوها أغيثو فلسطين أغيثوا طرفها الباكي أغيثوا قلبها الشاكي جراح من كفيها يا ربنا بك نستعين أغيثوا طرفها الباكي أغيثوا قلبها الشاكي جراحٌ ملك فيها يا ربنا بك نستعين يا ربنا بك نستعين أغيثها أغيثها أغيث في غزة تنزف الدم رحمانك يا رب السماء ندعوك فرج كربهم والطف بغزة يا معين غزة تنزف الدم رحمانك يا السماء ندعوك فرج كربهم والطف بغزة يا معين والطف بغزة يا معين اغيثوها اغيثوها اغيثوا فلسطين